جنا انها لغا نزع عن ثل الشواه تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الَّذِينَ أُقِيمُوا عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ يَشْفَقُونَ ان عذاب ربهم غير مانون والذين هم لفروجهم حافضون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم او ما أيمانهم فإنهم غير ملومين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 كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّاءٍ يُمْنَى فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ